من قيلة لا تسألي شلون من الزغر مجنون خادموا روح الحنينة تعلقت بيكم خادموا روح الحنينة تعلقت بيكم قال من يوم صرت ما لحظة لا سيكون خادموا من دي <سؤالي> لتنا تسئل شنون دل زغر بالعتر مجنون من <مع> دي لتنا تسئل شنون دل زغر بالعتر مجنون خادم وروح الحلينة بعلقت بيكم <مع> خادم وروح الحلينة بعلقت بيكم صح بدايات العشاق كلا تعنيني من كثر مع والعوني وسكنه وبعيني والقصيدة الكتبة بحب لا تخليني والقصيدة الكتبة بحب لا تخليني لا تخليني وحيد وقلب حاير قلب حاير حاي حبيبي قلب حاير شوفتك مش بوحشة فوعقل طاير قصيده وبها مضمون من مجنون القصيده وبها مضمون من صغر بالعثره مجنون خادم روح الحنين تعلقت بيكم قادم روح الحنين تعلق فيكوا بنتلك ما تسالش ليه دلزق رد العتاب مجنون ما تسالش ليه دلزق رد مجنون قادم روح الحنين تعلق فيكوا من القصيدة انكتبت بدمعه في الحسوس ضحكت عيني لي تامد عالم الناس تاني بيت من القصيدة بشعر عباس تاني بيت من القصيدة بشعر عباس شاعر العباس نعلم بيها والقوافق كربلة حاويها شاعر العباس نعلم بيها والخواف في كربله حاويه واقع عن رسام بفتار الايام واقع عن رسام بفتار الايام ورسم صوره ما حد مسويها رسم صوره ما حد مسويها والعشاق خلي يسمعون نلزغر بالحزن مجنون والعشاق خلي يسمعون الصغر بالعشره مجنون خادم روح روح الحنين تعلقت بيكو عالمي يوم صارت ما يوم صارت ما شركة الخلود الثقافيه بنت ما نتقس ليش نار رزه ورد العتاب مجنون, ما مجنون اللي عند قلبه مذهول اللي ردات بيها محمد يصول انا عاشق هيا ناس وسمعه ش انا عايشق هيا ناس وسمعه ش <تصفيق> يا راية يا عباس يا غيرة يا نماس يا راية يا عباس يا غيرة يا نماس بيك تزهي هسا تشهد كربلة بيك تزهي المرجلة هسا تشهد كربلة يا غيرة يا عباس يا يا نومان هالقصيدة بيها مفتون بالزغر بالعتر مجنون هالقصيدة بيها مفتون بالزغر بالعتر مجنون خادموا روح الحلينة تعلقت بيكم قديم وروح الحنين تعلقت بيكو قديم يوم صرت ما لحظه ناسيكو قديم وروح الحنين تعلقت يوم صرت ما لحظه ناسيكو قديم وروح الحنين تعلقت بيكو الهندسة الصوتية والتوزيع وعياء الزبايد بصوت محمد الحلف كلمات والحام عباس المواني قادم روح الحالين قادم روح الحالين قادم روح